هلا يا رباو يا ليش كرتني هلا يا رباو ليش انكرتني هلا يا رباو ليش كرتني يوم وقهرها غيري تالي اللي الحل شعرها هلا يا رباو ليش كرتني هلا ليش <تصفيق> Halbaga, o halali, én a harfbalvai vali, jámuna, benőstelili, a jenkesz kemte, hisz bő, shöiye, shöiye, halali. Hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala, اترك علي يا حسابة وتروح ايش بريدي هل يرباي ويرباي ليش اتجاج هل يرباي ويرباي من الطفول من الطفولة و بس بي اغدلنا لهاي و تجازيني و لقاك و غير نايم هل يرباي ويرباي ليش اتجاج هل يرباي راحت من لدي اي ما قالت خطيئة اهموني تعبلها أكثر من أهلها وجرت روح مني مثل جردك حي هلا يا باي ليش انكرتني هلربايو هلربايو هلربايو ليش انكرتني ليش انكرتني